ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا, إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي ذِلاَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, وأنزل إليكم وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد ونحن لَهُ مُسْلِمُونَ وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهِنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها اولائي من يؤمن به ومن ها اولائي من يؤمن به وما يدحدوا باياتنا الا الكافرون وما يدحدوا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَكَابَ الْمُبْطِلُونَ, إذا لغتاب المبطلون بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بل هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا بآياتنا الظَّالِمُونَ وَمَا وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين إنها الآيات عند الله وإنها أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا قُلْ كَفَى اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يعلم م فيِ السمواتِ وَْأَرض يععلم م في السمواتِ وَأَضْ والذِينَ آمَنُوا بِالباقِل وَكَثَرُوا بِاللهِ أُولائِكَهُمقاسِعُون والَّذِنَ آمَ بِباقْلِ وَكَثَوا بِلهِ